قال الناظم رحمه الله تعالى الوصية بكتاب الله عز وجل وبالتدبر والترتيل فكل كتاب الله لا في ما في حدة الظلم حكما براهنه وعمل بمحكمه حلا وحذرا وما قد حده أقمي وطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخذ برأيك وحذر باش منتقمي فما علمت بمف فما علمت النقل منه فقول وتيل إلى الله معنا كل من بهم ثم الميرافي كفر فحذرا هو ولا يتهويا لك أقوام بزيعهم وعن مناهيه كني فاح من زجرا والأمر منه بلا ترداد فلتزمي وما تخاب فؤد للإله ولا تخد فخودك فيه موجب النقمي الحمد لله هذه الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى جاءت بعد النبدة التي تقدمت وهي القسم الثالث في هذه المنظومة هذه الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى جاء بها الناظم رحمه الله بعد أن قدم عندنا في هذه المنظومة قدم وصايا في هذا الباب في طلب العلم وجاء منها بالمهم المهم ووصفها بأنها نبذة وقد قلنا فيما تقدم معنا إن النبذة هي الشيء اليسير يطرح أمامك فهو قدم هذه الآداب باختصار أمامك بين يدي طلبك للعلم ثم بعد أن فرغ من هذه الآداب انتقل إلى أصل العلوم على وهو كتاب الله تبارك وتعالى بعد أن حتى الطالب على طلب العلم ببيان فضل العلم ومنزلته العظيمة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته انتقل إلى توصيتك بالآداب التي ينبغي أن تتحلى بها في أثناء طلبك للعلم هذا الذي استبان لك فضله ثم بعد أن تتحلق بالآداب تشرع في الطلب طلب أيضا تزداد بالآداب التي عندك فإن العلم له آداب وطالب العلم يجب أن يتحلى بهذه الآداب لأن هذه الآداب بمثابة الماعون فإذا اتصف بها الإنسان جمل ما يطرح فيه وأقبل عليه وإذا لم يتصف بها فإنه لو طرح فيه الجميل نفر الناس منه وتقززوا منه فالأخلاق هذه تجملك فحينئذ يقبل عليك الطلبة وأنت أيضا تستحفت همتك إذا سمعت ما ذكر في هذا الباب إلى الطلب بعد ذلك تبدأ بالطلب فهذا مناسب جدا إذ بعد أن وصف لك العلم وفضله وعظيم منزلته حتىك على أن تلتزم بالآداب التي ينبغي لأهله ثم بعد ذلك تشرع في الطلب فهذا ترتيب مهم وهو تسلسل منطقي صحيح فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من الوصية بالطلب بالآدار بدأ ببيان أصل العلم الذي تفجر منه الخير كله على هذه الأمة ألا وهو كتاب الله تبارك وتعالى فبدأ رحمه الله تعالى بالوصية بكتاب الله عز وجل فهو أصل العلوم وهو أيضا الينبوع الصافي الذي يرده الواردون وينهل منه الناهلون فمن ورد هذا الكتاب فإنه يشرب صافيا ومن ورد غيره من نحاتات الأفكار وزبالات الأذهان فإنه يشرب كدرا فكتاب الله تبارك وتعالى قبل أن نشرع في الكلام على هذه الأبيات هو القرآن الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل تكلم الله به جل وعلا حقيقة وأنزله وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم به الرشد ليس بمخلوق منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى وحسن أن نقول هذا القول قبل أن نشرع في كلامنا على الوطية وشرحها لأنه للأتف هناك علماء يزعم لهم أنهم علماء ومع ذلك اعتقادهم في كتاب الله اعتقاد خسيث سيء فإنهم يعتقدون أن القرآن غير منزل وأنه ليس بكلام لله تبارك وتعالى وهذا عليه الدلائل القائمة منذ القدم وإلى يوم الناس هذا ليس الدعوة وإنما هي حقيقة فإنك ترى من ينتسب إلى العلم ويزعم أن القرآن مخلوق أو أن القرآن عبارة عن الكلام النفسي فنسأل الله العافية والسلامة أما الذي عليه أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم فهو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بداء وإليه يعود تكلم الله رب العالمين به وحيا قولا وأنزله وحيا به الرشد نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الناظم في سلمه رحمه الله سلم الوصول كما نعلم جميعا والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الوراء ليس بمخلوق ولا بمفترى يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأياد خطه يتطر وكل مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقاء جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت والألحان صوت القاري لكن ما المتلو قول الباري فهذا هو قول الناظم رحمه الله تعالى في تعريفه للقرآن في كتاب الله المفصل هذا قوله ويقول في جوهرته رحمه الله وكتبه بالهدى والحق منزلة نورا وذكرى وبشرى للذين هدوا ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاج قد مرضوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألاف بعدا لهم بعدا وقد بعدوا تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقد وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط فهو كلام الله وكل أفعالنا مخلوقة وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط فهو كلام الله مسترد والواقفون فشر نحلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله سبارك وتعالى فكلام الله سبحانه وتعالى منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الكلام وأعظم الكتب بيانا وأحكمها أحكاما فمن قال إنه غير منزل فقد كذب وافترى على الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وقال جل وعلا وهذا كتاب مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وقال سبحانه وتعالى وهذا كتاب مبارك وهذا كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه وقال جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وقال جل وعلا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراء فقبح الله من يتلو هذه الآيات ثم يدعم بعد ذلك أن هذا القرآن ليس بمنزل وأنه مخلوق أو أنه عبارة عن كلام الله أو أنه حكاية عن كلام الله أو أنه هو العبارة عن الكلام النفسي إلى غير ذلك مما هو مذكور عن أهل الأهواء والزيغ والبدع في هذا الباب فالواجب على العبد أن يؤمن الإيمان الكامل الراسخ بأن هذا القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الآيات بل إنه قد جاء في القرآن التصريح بأن هذا القرآن منزل في نحو من ثمانين موضعا نحو من ثمانين موضعا فاستعرض القرآن تجدون النص فيه في نحو من ثمانين موضعا كله بالإنزان فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه ولا يقدم على خلاف ما صرح الله به في كتابه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إلى غير ذلك من الآيات والحواميم كلها استفتحت بتنزيل الكتاب فالواجب على العبد أن يعتقد هذا الاعتقاد في هذا القرآن والسائد الآن على الساحة إلا من قل وهم أهل السنة والجماعة وليس ذلك باستغرب، فهم طائفة أمام سنتين وسبعين طائفة الغالب على ساحة المسلمين الاعتقاد في القرآن إما بأنه مخلوق وأنه حكاية عن. كلام الله أو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى زعموا القرآن حكاية وعبارة قلنا كما زعموه قرآناني يقول ابن القيم في الكافية الشابية الانتصار للفرقة النادية. زعموا القرآن حكاية وعبارة قلنا كما زعموه قرآناني وبعضهم يتصور فيه أكثر من ذلك قبح الله من فسدت عقولهم مع أن السبب النجاة بين أيديهم يقول المصنف رحمه الله تعالى وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا تيما في حندس الظلم أمر الناظم رحمه الله تعالى طالب العلم واستفتح. في وصيته له بالقرآن والاعتناء به بهذه الأمرين الأمر الأول التدبر والثاني الترتيل والذي يظهر من الترتيل متقدم على التدبر لأن التدبر إنما هو ناشئ عن الترتيل فلعل ضرورة النظم هي التي اقتبت منه رحمه الله تعالى أن يبدأ على هذا النحو فبدأ رحمه الله تعالى بهذه الوصية أمر طالب العلم أن يتدبر وأن يرتل القرآن لا فيما في جوف الليل في سواد الليل المظلم لأنه أبعد عن الرياء فينبغي لقارئ القرآن أن يرتل قراءته ينبغي لقارئ القرآن أن يلتزم هذا الأدب مع القرآن. هذه الوصية الأولى الترتيل لكتاب الله تبارك وتعالى. والترتيل هو القراءة المتأنية التي تعرب فيها الحروف وتقطع ويوقف على الآي. والله جل وعلا قد أمرنا بهذا الأدب فقال سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمن قال له يا أيها المزمن المتلفلف بثيابه قم الليل إلا قليلا نقصه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا الآيات فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالترتيل لهذا القرآن ورتل القرآن ترتيل فالترتيل هو القراءة المتأنية فقال جل وعلا في سورة الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وردت لناه ترثيلا وردت وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك هذه الحكمة في تنزيل القرآن منجمة مفرقة حسب الوقائع والأحداث كل ما حصل له عليه الصلاة والسلام حدث أنزل الله جل وعلا فيه ما يسلي هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف عنه ما نزل به ويبين الحكم في هذا الحدث فكان تنزيله مفرقا منجما على ثلاث وعشرين سنة فيه نفع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نزله عليه منجما مفرقا في هذه السنين على عكس ما تمناه المشركون قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة الحكمة في عدم ذلك كذلك لنثبت به فؤادك في كل موطن ينزل من كلام الله تبارك وتعالى ما يناسب المقام فيتسلى به هذا النبي عليه الصلاة والسلام ويستبين له الحكم ولأمته عليه الصلاة والسلام فكان في ذلك أعظم تثبيت لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا لو نزل مرة واحدة لحتاج الإنسان يكشف عنه هو بنفسه لكن كونه كلما حدثت حادثة يأتي الوحي من السماء حديثا نعم ففي هذا سلو للنبي صلى الله عليه وسلم فيه تسلية له صلى الله عليه وسلم قال النووي رحمه الله اتفق العلماء رضي الله عنهم على استحباب الترتيل اتفق العلماء على استحباب الترتيل والترتيح يكون في القراءة من غير صلاة ويكون في القراءة في الصلاة والصلاة على ثلاثة أنواع صلاة بمفردك وهي صلاة الليل وصلاة مع الناس إما إماما أو مأمومة وصلاة منفرد ولو كانت فريضة صلاة في الليل صلاة مع الناس إماما أو مأمومة وصلاة منفرد فصلاة الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل فيها ويرتل القرآن فيها تركيلا فلا يمر بآية فيها رحمة إلا وسأل الله من فضله ولا بآية فيها عذاب لا واستعاذ بالله جل وعلا من غضبه ونقمته وصلاة الفريضة كان عليه الصلاة والسلام يرتل القرآن فيها ولا يطيل على الناس يرتل القرآن فيها ولا يطيل على الناس إلا في الفجر فكان يقرأ ما بين الستين إلى المئة هذا هو السنة وصلاتك بمفردك لك أن تطيل فيه ما تشفيها ما تشاء لقوله عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليخفف وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء وهل يسأل الله سبحانه وتعالى مع تركيله في الفرائض والنوافل هذا محل خلاف بين أهل العلم والذي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل ذلك في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام لأنه لو فعل ذلك في النافلة لشق على الناس لشق على الناس وقد نعت قراءته عليه الصلاة والسلام ووصفت فقد وصفت أم سلمة رضي الله تعالى عنها ونعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نعتتها يعني وصفتها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما قرّج ذلك الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنساء في صلاة الليل وغيرهم الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنساء في صلاة الليل وغيرهم ممن كتب في هذا الباب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كانت قراءة مفسرة حرفا حرفا حرفا حرفا يعني مبينة فصيحة يقطع ولا يستعجل يقطع الآي ولا يستعجل يقف على رؤوس الآي ولا يستعجل صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء عن عبد الله وقد جاء ذلك أيضا عن أنت بن مالك رضي الله تعالى عنه. فإنه ثبت عنه أنه وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كما وصفتها أم سلمة رضي الله عنها. فقال رضي الله عنه كان يمد قراءته وفي لفظ كان يمد صوته ويقرأ حرفا حرفا وهذا عند البخاري وغيره ويقرأ حرفا حرفا والمعنى أنه يقف على رؤوس الآية هذا معنى قولهم حرفا حرفا يفصح في قراءته ويقف على رؤوس الآي مرتلا صلوات الله وسلامه عليه فقد كان يمد صوته بالقراءة ويقرأ حرفا حرفا هكذا كانت قراءته عليه الصلاة والسلام وجاء في الصحيحين من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سأله رجل أو قال له رجل قرأت المفصل البارحة في ركعة قرأت المفصل البارحة في ركعة والمفصل تعرف تعرفونه أربعة أجزاء تقريبا من سورة قاف إلى الناس قرأه في ركعة فغضب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال هذًا كهد الشعر ونثرًا كنثر الدقل وفي لفظ أهزا بالهمزة استفهام إنكار أهزا كهز الشعر ونثرا كنثر الدقل والمعنى أنت تقطع القرآن سريعا كما يلقي الشاعر القصيدة هو هكذا غضب رضي الله تعالى عنه فالهد هو القطع السريع في القراءة هذا هو الهد أن تقرأ سريعا وشبهه ابن, ابن مسعود رضي الله عنه بهذ الشعر يعني إلقاء الشعر سريعا غير متأمن ونثرا كنذر الدقل يعني به التمر الحشف اليابس الدقل هو التمر الحشف اليابس نعم الذي لا يكاد الذي لا يكاد يجتمع وليس له سلم لا إذا يبس التمر وصار حشفا صار كالحطا يضمر لا تستطيع أن تعرف هذا ماذا وهذا ماذا يقال له إيش حشف ويقال له دقل ما عاد يسمى فابن مسعود يقول هذى كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل إذا يبس ونثرته ذهبت كل واحدة بمفردها لا تلتئم مع أختها لأن الليونة والرطوبة تجعل بعضها مع بعض أما اليبوسة فإنها تنتثر فلذلك يقول ونثرا كنذر الدقل كما ينثر هذا التمر الحشف اليابس لا رابط بينه يعني لا تأني ولا تدبر ولا تمعن ولا تفكر كما يرمي صاحب هذا التمر الحشف حشفه تمره هذا اليابس فقال رضي الله تعالى عنه هذا كهد الشعر ونثرا كنثر الدقل وهذا النفض عند مسلم وجاء عند الاجر في اخلاق حملة القرآن لا تنثروه نثر الدقل لا تنثروه نثر الدقل يعني حينما يكون عندك تمر طيب وطري او رطب او ليس برطب لكنه تمر هل تستطيع تنزوه هكذا؟ يخرب يفسد أليس كذلك؟ هكذا ولا لا معشر الإخوان فأنت إذا جئت إلى التمر أو الرطب ترتبه فتأتي بالواحدة مع أختها حتى يجتمع بعضها مع بعض فتصبح طيبة والنفس ترغب فيه أما هذا اليابس فلا يعتنى به انفر نثر فإذن القرآن لا ينبغي أن ينثر هكذا ويهد كهد الشعر أو ينثر كنذر الدقل وإنما ينبغي أن يعتنى به فكما يعتني صاحب التمر الطيب بتمريه وصاحب الرطب برطبه فيحسنه ويجمله ويتأنى به ويرسبه بعضه مع بعض حتى لا يفسد بخلاف صاحب الدقل الحشف فإنه لا يبالي لأنه صار يابس فأنت كذلك مطلوب بأن ترتل القرآن كما يرتب صاحب الرطب وصاحب التمر الطيب الطري رطبه وتمره حتى يكون طيبا نعم أما الآخر فلا ولذلك يقول ولا تهدوه كهذ الشعر طفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب هذا فأدت تتمة عند لا جري في أخلاق حملة القرآن أو آداب حملة القرآن طبع بهذا الاسم وبهذا الاسم موجود بالاسمين جميعا كتاب الأجر كتابان أخلاق العلماء وله كتاب أخلاق حملة القرآن أو آداب حملة القرآن أو أهل القرآن عدة طبعات المطابع كل واحدة تسمي من عندها الشاهد هذه الزيادة عند الآجر وعند غيره فيقول رحمه الله ورضي عنه قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة لا يكن هم أحدنا آخر الصورة يبدأ في أول الصورة وينظر للوقت وكم طفح هذه الصورة ومتى ينتعي لا وإنما عليك أن تعتني بترتيله وتجويده واكترسل في ذلك لأن هذا الترتيل يؤدي إلى الأدب الثاني الذي وصى به وسنأتيه عليه ولذلك علق النووي أيضا رحمه الله في شرقي على مس على صحيح مسلم قال في هذا الحديث النهي عن الهذ والحث على الترتيل هذا في الصحيح متفق عليه قال فيه النووي في شرقي صحيح مسلم قال في هذا الحديث النهي عن الهذ هذ القرآن الهذ هو الإسراع في القراءة نعم والحث على الترثيم وبه قال جمهور العلماء هنا قال اتفقوا وهنا قال ايش جمهور الاول في كتابه التفيان في اداب حملة القرآن وهذا في شرح صحيح مسلم فكأنه هناك لم يلتفت الى الذين خالفوا في هذا الباب قد وجد من جود السرعة اذا كنت تفقه او تفهم ولكن لا شك أن هذا خلاف ما عليه كلام الله تبارك وتعالى وفعل رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم فهؤلاء لا يلتفت لقولهم لأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بترتيل القرآن وأصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا كلهم فهموا هذا من أمر الله تبارك وتعالى وجاء أيضا عن ابن عباس بسند فيه لين أنه قال أن أقرأ سورة في ليلة أحب أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله أقرأ سورة أرتلها أتدبرها أفهمها أحب إليه من نقرأ القرآن كله وهذا في سنده مقال نعم ولكن المعروف من حال الصحابة كله يدل على هذا كما ذكرنا لكم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه فالشاهد جاء أيضا رجل إلى سعيد بن جبير فقال له إن فلانا قرأ القرآن فقرأ البقرة وآل عمران في ركعة وفلان قرأ البقرة في ركعته وزمنهما واحد فقال رحمه الله تعالى هذا أحب إلي استأمي الذي قرأ البقرة في وقت يماثل الوقت الذي قرأ فيه الأول البقرة وآل عمران قال رحمه الله ورضي عنه هذا أحب إلي لما؟ لأن قراءته متأنية قراءته متأنية يحصل معها التدبر ويحصل معها الترتيل، فقال هذا أحب إلي لأنه أقرب إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطوع لأمر الله تعالى في قول ورسل القرآن ترتيلا فهذا هو الأدب الأول ألا وهو الترتين أما الأدب الثاني أو الوصية الثانية فهي التدبر والتدبر كما قلت لكم ناشئ عن ناشئ عن حسن الترتيل، فإن العبد إذا تأنى في قراءته أورثه ذلك التدبر وإذا استعجل في قراءته فإن ذلك قد يؤدي به إلى أكل الحروف وقرمطة بعضها يقرمطها يعني لا يفصح فيها ولا يتم مدودها هذا معنى قرمطة الحرف لا يفضح فيها ولا يتم مدودها فتجده سريعا يخطف أواخرها خطفا فهذا النوع من القراءة لا يحصل معه تدبر والشطر الثاني من البيت بين فيه الوقت النافع والمعين على التدبر ألا وهو جوف الليل جوف الليل وهذا الأمر قد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى كما في سورة الإسراء قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فإن قراءة الليل آخر الليل مظنة التدبر والتأمل. وذلك لثلاثة أسباب الأول أن الليل وقت السكون ووقت السكون أحسن وقت للتدبر فإن الهدوء سبب مباشر ومعين على أن تتدبر ما تقرأ الثاني أن الإنسان قد أخذ قصة من الراحة والنوم فيقبل على القراءة وهو نشيط بخلاف الكال للتعبان المتعب الكال للذهن المتعب الجسم حتى لو قرأ يكون تدبره أو ضعيفا فحينما يقوم من الليل يأخذ نصيبه فيه بعد نشاط وقد اجتمعت عليه قواه فهذا معين له على التدبر والثالث لكونه أبعد عن الرياء فإنه في هذا الموقف لا يناجي إلا ربه تبارك وتعالى لا يراه أحد من الخلق فهو في هذا الموضع وفي هذا الوقت أكثر تدبرا وتأملا إذ كلما بعد الإنسان عن اشتغاله بمن ينظر إليه كلما كان ذلك أجمع لفكره كلما كان ذلك أجمع لفكره فصلاة الرجل في جوف الليل معين على تدبر القرآن قراءة الإنسان في جوف الليل ولو من غير قلات معين له على تدبر القرآن لأن الذي أقامه في هذا الوقت إنما هو رغبته فيما عند الله تبارك وتعالى فيكون هذا من أعظم الأسباب الدافعة له على التدبر قوله رحمه الله الوصية الثالثة حكم براهينه وعمل بمحكمه خلا وحضرا وما قد حده أقمي هذه الوصية الثالثة من الناظم رحمه الله هي أمر لطالب العلم بأن يحكم القرآن في نفسه أن يحكم القرآن في نفسه والبراهين هي الدلائل والبينات البراهين جمع برهان وهي الدلائل والبينات فيقول حكم القرآن في نفسك اجعل هذه الآيات حكما عليك واعمل بها وهنا أمرك بالعمل بالمحكم هذا صحيح المحكم الذي لم الذي لم ينسخ والمحكم الذي علمت معناه لم يشتبه عليك فالمحكم هنا في مقابل المنسوخ والمحكم في مقابل المتشابه نعم وبعد فإنك تحتاج حينئذ إلى أن تعرف المحكم والمنسوخ وإلا كان الفقه فيهما فيه وبعد فالنسخ في الإسلام ذو خطر عليه عول في الفقه الألا كمل يقول الناظم في مثل لامية المنسوخ وبعد فالنسخ في الإسلام ذو خطر عليه عول في عليه عول في الفقه الألا كمل يعني من كمل فقههم ما كمل إلا بمعرفتهم لهذه الأمور ومنها الناسخ والمنسوخ فإذا الناظم رحمه الله يأمرك بأن تحكم القرآن في نفسك وتعمل بمحكمه والمحكم هنا هو ما كان في مقابل المنسوخ أو ما كان في مقابل المتشابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيط فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة والقراءة الأخرى إلا الله والراسخون في العلم نعم وكان ابن عبات رضي الله عنهما في هذا يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله وكيف لا يكون كذلك وهو الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فهذا رضي الله تعالى عنه يدل على ذلك فالشاهد عليك يا طالب العلم أن تحكم القرآن في نفسك وأن تعمل بمحكمه يعني الذي لم ينسخ أو الذي علمت معناه في الحل وفي الحرمة في الحل وفي الحرمة قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما فهذا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هو القرآن فلابد أن تؤمن به ولا بد أن تطيع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا ذا المنافقين ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطغوت وقد أمر أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فمن آمن بهذا المجد ألم ترى إلى الذين يزعمون هؤلاء من النفاق عاد الله وإياكم منهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك بالقرآن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى طواغيتهم نعم فهؤلاء زعموا وهم كذبة في قولهم لأنهم لو صدقوا لحكموا هذا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الذين يجعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فالواجب على العبد أن يعرض عن هذه الأحكام التي هي في غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أن يلتزم بحكم القرآن وبحكم السنة فلا بد له من ذلك وإن فعل فقد ربح وإن فرط فقد خسر فإن الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فجمع في هذه الآية عدة مؤكدات موجبة على العبد أنه يؤمن بما أنزل الله على هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويحكمه في نفسه في الحل فتقدم وفي الحظر فتهجم وما قد حده من الحدود عليك أن تقيمه ما حده من الحدود عليك أن تقيمه حد الخمر حد الزنا حد القتل القصاص القتل فيما دون النفس العين بالعين السن بالسن الأنف بالأنف الأذن بالأذن الجروح قصاص قطع يد السارق رجم الثيب الزاني هذه كلها حدود يجب أن يقيمها العبد المؤمن لله تبارك وتعالى على نفسه فالواجب على المسلمين أن يقيموا حدود هذا القرآن كما أنهم يقيمون حروفه فلابد من تحكيمه والعمل بالمحكم والمتشابه ما اشتبه عليك تكل علمه إلى الله إذا لم تقع على علمه ثم تعمل بما قد أحكم في الحل والحرمة وتقيم الحدود فهذا واجبنا نحو القرآن فإذا القراءة والعمل القراءة باللسان والعمل بالجوارح بهذا الكتاب جمعها الناظم في هذا البيت حكم براهينه وعمل بموجبه بمحكمه حلا وحضرا وما قد حده أقمي فبراهين القرآن وأحكام القرآن لازم أن تنفذ لا أحد له في ذلك خيار قال الله جل وعلا وما كان لمؤمنه ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعطي الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعطي الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا البيت الثالث فيه وصية جميلة جدا على وهي الطرق التي يفسر بها القرآن ما هي الطريق التي يفسر بها القرآن أوصانا رحمه الله هذه الوصية الثالثة في هذا الفصل قال واطلب معانيه والمعاني ايش تفسيره معاني القرآن واطلب معانيه واطلب معانيه بالنقل الصريح يعني إذا طلبت تفسير القرآن فلا تطلبه بالعقل وإنما عليك بالنقل أطلب تفسير هذا القرآن أول ما تطلبه بالنقل فإن الدين إنما جاءنا بالنقل ولو كان الدين بالعقل وبالرأي لكان أعلى الخوف أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه فإن فأنت فأنت مطالب يا طالب العلم أن تطلب تفسير القرآن فأنت مطالب أنت مطالب يا طالب العلم أن تطلب تفسير القرآن بالنقل الصريح ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هذا أنك تطلب تفسير القرآن بالأثر أولا عليك أن تطلب تفسير القرآن بالأثر فلا تقدم عليه قولا لأحد كائنا من كان فأولى ما فسر به القرآن أولا القرآن ثم بعده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مهمته عليه الصلاة والسلام هذه وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا القرآن ووضحه وفسره بسنته الشريفة فعليك أن تطلب يا طالب العلم تفسير القرآن بالنقل والتفاسير المأذورة كثيرة ولله الحمد فيجب على طالب العلم أن يعمد إليها في طلبه لمعاني القرآن فأعظم شيء منها بين أيدينا تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وأيضا تفسير ابن أبي حاتم فهذه تسوق بالإثناء وتفسير عبد الرزاق على اختصار فيه شديد أيضا يسوق بالإثناء وكتب الحديث التي جعلت في ضمنها كتبا للتفسير ككتاب البخاري ومسلم والترمذي وسنم سعيد بن منصور وهكذا الكتب الأخرى نحوها التي خصت كتابا للتفسير في ضمن هذه الكتب وكذلك من الكتب المسندة تفسير البغوي في الجملة فيه أثانيت وهو من الكتب العظيمة النافعة جدا مع اختصاره مختصر ونافع جدا ومن الكتب التي نقل منها ولم تصل إلينا التفسير المسند لابن المنذر والتفسير المسند لابن مردوية ومن قول منها ولله الحمد ومن شاء فلينظر ذلك في كتاب الإمام الحافظ بن كثير فكتابه من التفاسير العظيمة التي جمعت بين المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وجمعت أيضا بين المعقول الصحيح فهذه الكتب كلها نافعة ولخصها تلخيصا جيدا بحب الأسانيد السيوطي في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأذور الدر المنثور وهذا كتاب مهم لطالب العلم لا ينبغي لطالب العلم أن تخلو مكتبته من هذا الكتاب وإن كان يحتاج إذا احتاج إلى تحقيق الأسانيد هذا شيء آخر يرجع إلى الأصول التي وجدت والتي لم توجد ينظر في كلام أهل العلم على هذه الآثار الشاهد أن هذا الكتاب كتاب جامع كتاب السيوطي الموسوم بهذا الاسم الدر المنثور في التفسير بالمأثور فهذه جملة من الكتب المسندة التي تثوقوا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآيات في هذا الباب فالمؤلف رحمه الله أو الناظم رحمه الله يقول اطلب معانيه بالنقل الصريح والقرآن يفسر كما قلنا بالقرآن ثم بالحديث صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهم أقصح الناس وأعلم الناس بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تأتي إلى كلام العرب الفصحاء البلغاء هؤلاء نطلب من كلامهم ما يعيننا على فهم كلام الله تبارك وتعالى ثم يقول ولا تخب برأيك بعد أن حسك على لزوم هذه الطريق على وهي طلب تفسير القرآن بالنقل الصريح حذرك من إعمال العقل وهذا فيه تحذير لنا في البعد عن الكتب التي تعتمد على العقل في تفسير القرآن فإن القرآن أول ما يبدأ في تفسيره بالقرآن وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كلام أصحاب رضي الله عنهم ثم كلام العرب الفصحة أما نحاتات الأذهان وزبالات الأفكار فلا ينظر إليها فاحذر أن تأتي إلى الكتب التي يفسر أصحابها القرآن بمحض أهوائهم وآرائهم ولذلك قال ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقمي لا تقل في القرآن بغير علم من قال في القرآن بغير علم فأصاب فقد أخطأ لما سئل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن قول الله تعالى وفاكهة وأبى ملأب قال رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن أنا قلت في كتاب الله بغير علمين، فيجب عليك أيها المؤمن ألا تقول إلا بعلم، وألا تقدم على القول على الله إلا بعلم، لأن الله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم أعظم من الشرك، لأن الشرك إنما جاء بسبب ذلك. قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فرتب هذه الأمور من الأدنى إلى الأعلى حسب فحشها وخطرها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذه أخف رتبة وليس معناه أن نستخف بها لا لكن إذا قارنتها بما أعلى لما جاء بعدها تجده أقوى وأشد جرما منها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فهذه كلها سببها القول على الله بلا علم القول على الله بلا علم فمنها أو فمنه دخل إلى هذا فكان القول عليه بلا علم سبب لهذه البلايا كلها فبسبب القول عليه بغير علم نسب إليه الصاحبة ونسب إليه الولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ونسب إليه الشركاء والأنداد والشفعاء إلى غير ذلك مما وقع وقصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الحاطل حذرك يا طالب العلم أن تخوض برأيك في تفسير كلام الله ومن باب أولى أن تنظر في الكتب التي لا تعول على النقل في تفسير كلام, كلام الله تبارك وتعالى واعلم أنك إن خالفت هذه الوصية فقد عرضت نفسك لبطش الله ونقمته عفان الله وإياك ثم حتى, حتى طالب العلم بعد ذلك بقوله فما علمت بمحض النقل منه فقل فما علمت بمحض النقل منه فقل يعني ما كان علمك به طريقه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فقل به وكل إلى الله معنى كل منبهمين يعني إذا انبهم عليك الأمر أبهم عليك لم تصل فيه إلى فهم فكله إلى عالمه وقل آمنت به على مراد الله كما جاء ذلك عن الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى يكفيك هذا إذا لم تعلم قل آمنت بالله وبما بمراد ال... بك... بما جاء في كتابه على مراد الله تبارك وتعالى إذا بحثت وبحثت وبحثت ولم تجد يكفيك هذا إذا استبهم الأمر عليك بمعنى إن غلق عليك صار مبهما لم يتبين لك فيه شيء ومن هذا تقول ليل بهيم تقول ليل بهيم يعني لا ترى فيه شيء لا تميز فيه بين الأشياء بسبب ظلمته فإذا أبهمت الأمور عليك معنى ذلك أنه لم يتبين لك فيها شيء فهنا الناظم يقول كل إلى الله سبحانه وتعالى معنى المنبهم إذا اشتبه عليك ولم تصل فيه إلى وجه فقل آمنت بما جاء عن الله على مراد الله فهذا الواجب على طالب العلم ما علمه قال فيه وما لم يعلمه وكله إلى الله تبارك وتعالى ثم حذرك في الوصية كم الرابعة الأولى التدبر والثاني الأولى الترتيل والثاني التدبر والثالثة تحكيم القرآن الرابعة طلب معاني القرآن للطريق الأثري السلفي أرخامسة قوله رحمه الله ثم المرى فيه كفر ثم المرى فيه يعني في القرآن كفر فاحذرا هو لا يستهوينك أقوام بزيغهم وهذا ثبت الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحابيه ومن أراد أن يستزيد فليزيد نحن نذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المراء في القرآن كفر والثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مراء في القرآن كفر وهذا هذا عند الإمام أحمد وابي داود وغيرهما فهذا الذي قاله المصنف الناظم ثم المراء فيه كفر فحذر هو لا يستهوينك أنك أقوام بزيغهم المراء بالقرآن ممارات المجادلين من أهل الهوى والزيغ والضلال الذين لا يريدون الوصول إلى الحق الذين سبق بالأمس التحذير من صفتهم فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصمي فإن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم فإياك أن تجادل هؤلاء الذي إنما يريد الخصومات فلا تجادله وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأصحابه يتمارون في القرآن كما في أبي داود والمسلم في الممحمد. فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا يقول الراوي حتى كأن ما فقع في وجهه حب الرمان والرمان ترى كيف حمرته إذا اشتدت كأنها دم فكأنما فقى في وجهه عليه الصلاة والسلام حب الرمان من شدة الغضب ثم قال أبي هذا أمرتم ثم قال اقرأوا القرآن ما اعتلفت عليه قلوبكم نهاهم صلى الله عليه وسلم عن المرأ والتمار فيه لما لأنهم إذا تمارا الناس احتقوا وإذا احتقوا اختصموا وإذا اختصموا احتربوا إذا تماروا احتقوا يعني كل واحد يقول الحق معي وإذا احتقوا اختصموا مالك لا تتبعني ويقول هذا مالك لا تتبعني إذا تماروا اختطوا تبدأ الممارات ثم المحاقة إذا تماروا اختصموا وإذا اختصموا احتقوا إذا تماروا اختطوا وإذا احتقتوا اختصموا كل واحد يقول الحق معي أنت على غير الحق وإذا اختصموا احتربوا نسأل الله العافية والسلامة فهذا طريق شر هذا طريق شر ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدركوا هذه الخطورة في أول جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه فإنه حينما تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل واحد منهم يكرأ بما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي هذا ويقرأ بما قرأ على هذا الصحابي ويأتي آخر فيقرأ عليه بالوجه الثاني الذي أيضا قرى به على رسول الله صلى عليه وسلم أو قرى به صحابي آخر فحصلت بينهم بعد ذلك المحاقة كل واحد يقول الحق معي فاختصموا في ذلك فرفع الأمر إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وخيف على الأمة أن تختلف فجمعهم رضي الله تعالى عنه بالمدينة الذين كانوا عندهم نصحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلبوا المصحف من عند حفصه رضي الله تعالى عنها الأم فنسخ عليه المصاحف وبعث إلى كل قطر بمصحف وأصبح في ذلك القطر ينسخ عنه ويقرأ عليه ويسمونه الإمام المصحف الإمام المصاحف العثمانية كل ذلك حفاظا على ما حفاظا على هذه الأمة من أن يقع بينها الاختلاف بسبب المراء في القرآن فالمراء فيه خطير جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مراء في القرآن كفر وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون ذلك أشد الخوف بل حذروا من ذلك أشد التحذير لما وقعت كثنة الخوارج رضي الله فعال عنهم لأنهم أدركوا خطورة هؤلاء الخوارج لأن هؤلاء الخوارج عمدوا إلى الآيات المتشابهة وضربوا بعضها ببعض ولم يطلبوا تأويلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من حديثه عليه الصلاة والسلام بل أعملوا فيها عقولهم أعملوا فيها عقولهم فحكموا على الصحابة بالكفر بل إن عبد الله بن عباس أيضا كما جاءه. في قصفته في مناظرة الخوارج استاذن علي رضي الله عنه فخاف عليه قال إني أخافهم عليك قال لا تخاف لكن تأذن لي قال نعم فلبس أحلى ما عنده من الثياب لبس حلة جديدة فأقبل عليهم فلما رأوه كذلك قال بعضهم أو بعض كبارهم قد أقبل عليكم ابن عباس اسمعوا قد أقبل عليكم ابن عباس وإنه لرجل من قريش وقد قال الله فيهم بل هم قوم خصمون فلا تجادلون شوف انعكست القضية عكست القضية لماذا؟ لأنهم يعلمون أن عبد الله ابن عباس من الراسخين في العلم وإذا ما قاموا أمامه لن تقوم لهم حجة فحينئذ سيرجع مع عبد الله بن عباس أتباع الرؤوس منهم الرؤوس يمكن لا يرجعون لكن أتباعهم خشوا عليهم أن يتبعوا عبد الله بن عباس يذهبوا معه إذا ناظرهم فقالوا لا تناظروا لما حفاظا على الارث حفاظا على الأتباع وهذا الذي ترونه الآن من أهل الأهواء والبدع ومن أصحاب التحذبات يحذرون من العلماء يقولون لهم لا تأتوا إليهم ما عندهم إلا حيض نفات ثم يعرفون أن ما هو هذا فقط عندهم عند العلماء بيان الدين كله لكن يقولون ما عندهم اللحظ ونفاس حتى يرغبوا الناس عنهم ويزهدوهم فيهم لأنهم إذا جلتوا عند العلماء انقلبوا بعد ذلك فعرفوا حقيقة هؤلاء وأنهم جهال فلم يرضوا بعد ذلك بالبقاء معهم فحينئذ قالوا لا تجادلوه فإنهم من قريش والله قد قال فيهم بل هم قوم خصمون يعني ما تستطيعون تجادلونه فما افتطعوا ما أفلحوا كثير منهم قالوا بل نجيبه وقد دعانا إلى كتاب الله فلما أجابوه ناظرهم رضي الله تعالى عنه مناظرة العالم فرجع منه منهم معه عدد كبير وقال حوالي ستة آلاف رجعوا معه رضي الله تعالى عنه فالشاهد لما نظر إليهم وإذا بحالهم كله قائم على تفسير القرآن بغير علم. فإن المقدمة التي نبذها إليهم بنى عليها وهي الأطل قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم أحدا منهم يعني أنتم متحيزون على ضلالة لو كنتم على حق كان معكم ولو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما فيه ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معكم هذا علامة خير ولا علامة سوء؟ احفظوا هذا الدليل يا معشر الإخوة والأبناء إذا رأيتم الدعوة ليس فيها علماء فاعلموا أن أهلها ليس على هدى إذا رأيتم الدعوة ليس معها علماء فاعلموا أن أهلها ليس على هدى الخوارج ما كان فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانوا على هدى قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم فهذا على مكسوب فإذا من أين سيتعلمون، من أين سيتفقهون في هذا القرآن الذي يستدلون به، ومن لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله،, بما أنزل الله؟ الكافرون، الفاسقون، الظالمون، هذه الآيات كلها ما لها تفسير إلا تفسير واحد، الكافرون هو الكفر الأكبر، فكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الجهل، فإذا إذا علمت منه بالنقل فخذ خذ أما ما لم تعلم فيه بنقل فكله إلى الله وإياك وأنت ماري فيه فتقع في الكفر والعياذ بالله ولا تقع مع أهل الزيخ عليك بأهل الاستقامة فإن هؤلاء هم الذين يهدونك بأمر الله تبارك وتعالى ثم الوصية التي تليها وهي كم نعم نعم نعم الممارات في القرآن كما قلت لكم من ذلك القراء هذا يقول قولي قراءتي صحيحة وهذا يقول قراءتي صحيحة نعم ثم بعد ذلك ممارات الخوارج حينما جاءوا إلى ما جاءوا إلى هذه الآيات التي قال الله فيها ومن لم يحكم ومن لم يحكم ومن لم يحكم وجعلوها في, وجعلوها في المسلمين وهي نزلت في الكفار نعم أنزلوا الأحكام هذه نزلوها على أهل الإيمان نزلوا على أهل الإيمان من غير نظر إلى بقية الآيتين فالأولى الكافرون والباقية فيها الظلم الفس ف فهذا لم ينظروا إليه وأخذوا يمارون به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلبسون به على من كان معهم فيتبعون فهذا زيغنة صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا قصة صبيق بن عسل أو صبيق ابن عسل, المرا... عسل المرادي الذي كان يتتبع المتشابه من القرآن نعم فمثل هذا تتبعه للمتشابه يورث الناس الحيرة ويوقع في قلوبهم الشك والاضطراب فجاء به أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وقد أعد له عراجين النخل ما نريد أن نطيل فيه لكن لا بد ما دام وقد جاء السؤال أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه وستاذا قال السلام عليكم قال عليكم السلام من قال عبد أنا عبد الله صبيق قال له أنا عبد الله عمر نعم ثم لما تكلم معه على طول جاءه بهذه العراجين وقام ضربه بذلك رضي الله تعالى عنه حتى قال له يا أمير المؤمنين إن كنت أردت قتلي فدون كذا وإن كنت أردت إخراج ما في رأتي فوالله لقد ذهب فوالله لقد ذهب ثم أمر به رضي الله تعالى عنه أن يخرج من المدينة فيما منحه العراق وكتب إلى بن مسعود أن يجالسه الناس حتى يتوب وارفع إلي بذلك نعم؟ إذا تاب واستقام وصلح ارفع إلي بذلك لما لأن مثل هذا ضرر على أهل الإسلام يريدهم الشك والحيرة والبلبلة واللذ في كلام الله سبحانه وتعالى فالشاهد هذه المماراة لا تقود إلا إلى الشر والعياذ بالله قوله رحمه الله في هذه الوصية الوصية كم السادسة وعن مناهيه كن يا صاح منزجران وعن مناهيه كن يا صاح من زجران. هذا هذا يدخل تحت ما تقدم وهو قوله حلا وحضرا نعم فالحظر هو المناهي نعم وعن مناهيه كن يا صاحم زجرا والأمر منه عندكم كاتب والأمر والأمر منه بلا ترداد فالتزمي يعني التزم الأمر نعم والأمر خطأ والأمر والأمر منه بلا ترداد فالتزمي فهذا توكيد لما تقدم وعمل بمحتمه حلا وحضرا فالحل يدخل فيه الحلال بالأمر أو بالإباحة بالأمر أو بالإباحة هذا الأمر ما نفط الله عليه والإباحة ما سكت الله سبحانه وتعالى عنه نعم وكذلك قوله رحمه الله منزجرا الانزجار أبلغ في التعبير من قوله تاركا منزجرا فإن الانزجار أبلغ في التعبير فأمر المناظم رحمه الله تعالى هنا بالكف عن النواهي والالتزام بالأمر وهذا على قوله على حد قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه فالنهي كله يتنب، وما أمرتم به فاتوا منه ما استطعتم، الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كذبتوا عليها مكتتبة، فإذا واجب على طالب العلم أن يكون بعيدا عن ما حرم الله تبارك وتعالى فاعلا لما أمر الله تبارك وتعالى من غير تردد، من غير تردد لأن هذا دليل على صحة الإيمان وقوة الإيمان في قلب طالب العلم فإنه إذا أمر الله بشيء وجب عليك أن تمتثل وتبادر وإذا نهاك عن شيء وجب عليك أن تمتثل وتبادر على الكف. كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم الخبر بأن النبي تحول إلى القبلة إلى مكة إلى الكعب المعظمة وهم في الصلاة ما تأخروا في قباء جاءهم الأمر الخبر إنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يأمره باستقبال الكعبة وهم في صلاتهم لم يتأخروا على الفور، استداروا إلى القبلة وهكذا جاءهم الأمر أو الخبر بأنه قد نزل الآن الساعة وهم في دار أبي طلحة زوج أم ثلية والدة أنت بن مالك رضي الله عنه جاءهم الخبر بتحريم الخمر فمباشرة كفوا قال أبو طلح أمر أنسا رضي الله تعالى عن أن يعمد إلى الأصدقاء فيأخذها فيريقها لهذا يقول يعني شيخ شعوقنا رحمه الله في الوسيلة وخبر القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبى وبادروا الشرب بنذر الخمر حين أتاهم مخبر بالحضرين جاء الحظر وجب التنفيذ. التنفيذ الآن، وأنا رضي الله عنه كان يفضخ لهم بسر خمرا من البسر. البسر القاسي هذا إذا رضخته يسيل منه ماء. فهذا الوقت رضي الله تعالى عنه كان هو يكسر ويفضخ هذا البسر والبسر يسيل بالماء ويعفر وينتبد لهم خمرة. فجاءهم الخبر أن الخمرة قد حرمت. فكف عن هذا وأمره أبو طلحة أن يعمد إلى الزقاق يعني الأوعية التي فيها هذا الشراب وهو الخمر فيريق وامتثل بقية الصحابة حين أتاهم الأمر بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل قرآن يحرم فيه الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميثري ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا وبادروا هذا الحضر بالانتثال وأراقوا هذه الخمور فسالت بها أزقة المدينة فهذا معنى قوله والأمر منه بلا, تلز بلا ترداد فالتزمي وعن مناهيه كن يا صاح منزجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزمي لا تتردد عليك أن تقدم إذا سمعت أمرك الله فأقدم نهاك الله فأحجم والوصية التابعة قوله رحمه الله وما تشابه فوض للإله وما تشابه فوض للإله ولا تخم فخوبك فيه موجب النقم هذه الوصية التابعة لذلك هنا نعم هنا أمر من الناظم رحمه الله في قضية ترك اتباع المتشابه طالب العلم يبتعد عن تتبع المتشابه لأن الله جل وعلا قد وصف أهل ذلك الفعل بأنهم أهل زيغ بأنهم أهل زيغ قال جل وعلا في الآيات التي سلوناها في صورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأمر فأخبر سبحانه وتعالى أن اتباع المتشابه إنما هو سبيل من في قلوبهم زيق سبيل من في قلوبهم زيق فالمصنف هنا يوصيك بألا تتبع سبيل هؤلاء قال وما تشابه منه وما تشابه فوض للإله ولا تخب فخوبك فيه موجب نقمي ما علمت تفسيره ومعناه عملت به وما تشابه عليك فلا تخب فيه بغير علم إما أن ترفعه إلى من هو أعلم منك فيدلك كما كان الأمر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عبات وعبد الله بن مسعود في المتأخرين وفي المتقدمين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فهؤلاء كانوا يرفعون إليهم ما يشكل في كتاب الله سبحانه وتعالى عليهم فيفسرونه لهم فيفسرون الآية بالآية ويفسرون الآية بالحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بينوا لهم استبان لهم الأمر فالواجب على طالب العلم أنه إذا ظهر له مراد الله جل وعلا عمل ومشتبه فإنه قد يكون مشتبها عنده لكن عند أهل العلم بين فعليه أن يرفعه إلى أهل العلم أما إذا كان مشتبهاً على الجميع فالواجب أن يفوض أمره إلى الله ويقول كما نقلنا لكم سابقاً عن الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى وإياك أن تخوض في المتشابه بغير علم لأنك ستقع حينئذ في النقمة ويحل بك البلاء وأعقبه بقوله ولا تطيع قول ذي يزخرفه من كل مبتدع في الدين مُتَهَمٌ وهذا البيت له ارتباط بالسابق فكما أنك إذا اشتبه عليك الأمر فيجب عليك أن تفوضه إلى الله أن تفوظه إلى الله تبارك وتعالى أيضا وصية ثامنة وهي لا تطع الذين يتبعون ما تشابه منه هذا تحذير من اتباع أهل الأهواء والبدع الذين يتبعون في القرآن المتشابه يتبعون المتشابه في القرآن وذلك لمرض قلوبهم وزيغها ولهذا قال ولا تطع قول ذي زيغ. قال الله أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأنت لا تتبع أهل الزيغ والبدع والأهواء والضلال الذين تهم، فإنك إن اتبعتهم هلكت. فهذا تحذير من اتباع هؤلاء والأصل فيه حديث عائشة الذي سمعناه مرارا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى بل قال لعائشة رضي الله عنها إذا رأيت, الذين يخوبون في إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم إذا رأيتم هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم ثم تلا قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخروا متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه يزخرفه صاحب الزيق والبدع لا يأتيك بها واضحة صريحة لا بد أن يضيف عليها محسنات ويجملها ويزخرفها حتى يلبس عليك قال الله جل وعلا ولا تلبس الحق والباطل وقال بالباطل قال جل وعلا لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون لأنه مستقر في الفطر السليمة أنها لا تقبل الباطل الصرف الفطر السليمة لا تقبل الباطل الصرف فلا بد أن يلبس هذا الباطل بشيء من الزخرف ولهذا قال ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه ينمقه يجمله لك من كل مبتدع في الدين مستهم المبتدع ما يأتف بالبدعة صريحة لا بد أن يجعلوا عليها شيئا يزخرفونها به ويلبثونها به حتى تروج على الناس فإياك أن تتبع هذا المبتدع الذي هو متهم في دينه الذي هو متهم في الدين ولذلك وصفه هنا بقوله حيران البيت الآخر وصف ما هو وصية متقلة قال حيران ظل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقيم. لم يقومين لا يزال منحرف معوج حيران حيران الحيرة أوقعته في الظلال عن الحق ولم يزل منحرفا عن هذا الحق بسبب حيرته وظلاله ولم يزل معوجا عن الصراط المستقيم مائلا عنه بخلاف الحنيف فعليك أن تكون حنيفا ودع هذا المعوج إن إبراهيم كان أمة لله كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يكن من المشركين فالشاهد كن حنيفا ولا معوجا ثم قال رحمه الله هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان والعروة الودقى لمعتصم الصراط القرآن وقد جاء عن عدد من السلف رحمهم الله تفسير هذا في قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه فجمع من السلف فسر الصراط بأنه إيش القرآن كما أن جمعا نعم تركنا بيتا نأتيه إن شاء الله فالصراط هو الحبل المتين هو الميزان هو العروة الوثقى لمعتصمي نعم قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما جمع من السلف فسره بالقرآن كما أنه ورد عن جمع من السلف تفسير قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله قال هو القرآن وبعضهم قال هو الإسلام إلى غير ذلك من التفاسير فهذه كلها تفاسير متنوعة لكن تنوعها يعني اختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد وتضارب فمن قال الإسلام صدق ومن قال القرآن صدق ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق إلى غير ذلك من الأقوال فهذا الصراط الحبل المتين قال الله جل وعلا فيه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فهذا القرآن طرفه بأيدينا وطرفه الآخر متصل بالله تبارك وتعالى فمن أخذ به فقد استمسك بالعروة الوثقى والعروة الوثقى هي التي لا تنفصل العروة الوثقى هي التي لا تنفصل إذا ازداد الثقل فيها إذا تعلقت بها لا تنفصل ولهذا قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى أن قال فقد استمسك بالعروة الوسطى لم تصام لها فمن يستمسك بهذا القرآن يتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقد استمسك بالعروة المعلقة إلى علو يتعلق في أسفلها لا تنقطع به حتى يصل إلى ما يريد بإذن الله تبارك وتعالى يقول رحمه الله والكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم يعني من أراد أن يتخاطب مع ربه فليقرأ كلام الله تبارك وتعالى فهذا كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله به حقيقة فمن أراد أن يتخاطب مع الله يكلم ربه فعليه أن يقرأ هذا القرآن لأنه يأخذ كلام الله ويتخاطب بكلام الله تبارك وتعالى كأنما خاطب الرحمن بكلامه لأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى ثم وصفه بقوله أيضا هو البيان قال الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأنزلنا إليكم نورا مبينا فالشاهد هذا البيان لكل ما يحتاج إليه الإنسان في دينه وفي دنياه كل ما ينفعه في دنياه وفي آخرته فهو بيان للخير بجميع أبوابه وهو أيضا بيان للشر بجميع أبوابه وتحذير في الوقت نفسه إذا ذكر الشر تجده يقرن الشر في الذكر بالتحذير منه فهو بيان كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولهذا جاء عن جمع من السلف قال من أراد البيان الذي لا يلتبث فليقرأ كتاب الله عز وجل وفعلا إذا جئت إلى الحدود بينه وتبين الحكم فيها ولكم في القصاص حياة أمر بالقصاص وبيّن فيه الثمرة حياة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كتب نكالاً من الله جزاءً بما كسب نكالاً من الله ويقول سبحانه وتعالى في بيان أيضا ذلك هو الذي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون قال قتيبة التفكر إنما هو فيما فهمته التفكر إنما هو فيما فهمته فالذي تفهمه تتدبره تتبينه حينئذ الذي تفهمه تتدبر فيه تتبينه حينئذ أما الذي لا تتبينه فهذا يحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى تبين فهنا يقول هو البيان هو الذكر الحكيم وأنزلنا إليك الذكر فوصفه الله سبحانه وتعالى بأنه ذكر فهو ذكر منك لله سبارك وتعالى هذا نوع وهو أيضا ذكر لك في الملأ الأعلى إن قمت تقرأ هذا القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم فإذا ذكرت ربك في القرآن وحده حمد الله سبحانه وتعالى ذلك. إذا قرأت ما في هذا القرآن من الصفات، ومجدت ربك سبحانه وتعالى وعظمته عند مرور هذه الآيات فإنك تذكر بذلك عند ربك في الملأ الأعلى وهو التفصيل أيضا وهو التفصيل لكل ما نحتاجه في هذه الحياة الدنيا من خير الدنيا والآخرة فقنع به في كل موضع فلا تأخذ بعضه ولا تترك البعض الآخر فهذا تفصيل لكل شيء تبيان لكل شيء فالواجب عليك ألا تزهد وألا ترغب عن هذا الكتاب لأن الله سبحانه وتعالى قد أعلى قدره ورفع قدره بل فضله على سائر الكلام كفضل الله سبحانه وتعالى على سائر خلقه ولعلنا نقف عند هذا ونواصل إن شاء الله في بقية الأبيات إما اتعنى الله في الحياة بعد صلاة المغرب ولعلنا نقرأ ما يتيخصر من السؤالات والإخوة الذين ينصرفون لدرس السنن إن شاءوا فهم في ذلك على خير وإلى خير نأخذ سؤالات البارحة شيئا منها هذا يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخ العشيرة وما سبب ذلك أما قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخ العشيرة فهذا ذم منه صلى الله عليه وسلم لهذا الذي استأذن عليه كما جاء ذلك في الصحيح فإنه استأذن عليه رجل صلى الله عليه وسلم فقيل له فلان بالباب فقال إذن له بئس ق هذا ذم له صلى الله عليه ذم منه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ويفهم منه التحذير يفهم منه التحذير فالواجب يعني إذا رأى الإنسان شيئا مما يجب التحذير منه في إنسان معين والناس يحتاجون إلى ذلك فإنه يبينه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه بئس أخو, العشير بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة أو بئس ابن القوم أو مولى القوم يعني كل ذلك قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في مزند, الحديث مزند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بيان لسبب هذا الكلام قالت يا رسول الله سأذن عليك فلان فقلت نعمى أخو العشيرة فلما دخل عليك ودخل واستأذن عليك فنان فقلت بئس أخو العشيرة وهششت له وتطلقت في وجهه بما لم تهش به وتطلق به في وجه الأول فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشا أو متفاحشا إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه وفي رواية في مسلم وغيره من ودعه الناس التقاء فحشه يعني تركه الناس فودع بمعنى ترك وهذا رد على من يقول ان العرب اماك مصدر يدع المبارع نعم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ودعه الناس فالخليلي من الذي غيره نعم يقول الشاعر في مجال الحب حتى ودع فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شر الناس من ودعه الناس التقاء فحشه فاخذ من هذا اهل العلم جواز غيبة أهل الفساد والريث، نعم وبوب على هذا الإمام البخاري بهذا التبويب أو قريبا منه فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول فإذا قام الموجب في الوقت أو عند الإنسان فإنه يجوز له أو يجب عليه بحسب حال الإنسان في هذا الكلام قد يجب عليه وقد يجوز له أن يحذر، فهذا حينئذ لا يكون من الغيبة المذمومة بل هو من الغيبة المستثنى فهو وإن كانت صورته صورة الغيبة إلا أن حقيقته الشرعية النصيحة, النصيحة فهذا تحذير فلا بأس به وهذا يقول شيخنا حفظكم الله بعض أهل العلم يعرف الحكمة بأنها وضع الشيء في موضوعه على في موضعه الذي وضع له على وجه متقن نحن ذكرنا هذا بالأمس وضع الشيء في موضعه نعم موضعه الذي يليق به نعم وهذا يقول هل صحيح أن شيخ الإسلام كان يمرغ نفسه في التراب ويقول ذكروا هذا عنه رحمه الله وهذا من تواضعه رحمه الله نعم وهذا يقول هل عدم القاء السلام خاصة من طلاب العلم وعدم رده من الكبر أنا استغرب كيف يكون طالب علم لا يرد السلام هذا غريب فإن الله سبحانه وتعالى قد ندبنا إلى ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من حق المسلم على المسلم رد السلام ورتبه أيضا ما, ف... ما جعله من الحق وتركه قال يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي نعم وهكذا فالشاهد يعني هذا غريب اللهم إلا أن يكون هذا الإنسان يرى أن بعض هؤلاء أو هذا الذي كتب هذا السؤال يراه في نظره مبتدعا الله أعلم لكن هذا لا شك أنه إن لم يوجد سبب شرعي يمنعه من رد السلام عليه فلا شك أن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإلقاء السلام من الأسباب الموصلة للمحبة في القلوب بين الناس أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول قال أفش السلام بينكم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر مبينا أن السلام القاء السلام من أسباب دخول الجنة كما جاء في حديث عبد الله بن سلام في أول شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى قبى فقدم عليه فكان أول شيء سمعه منه حينما اجتمع عليه الصحاب قال سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام قال عبد الله بن سلام فرأيته فعرفت أن وجهه ما هو بوجه الكذاب عليه الصلاة والسلام فالشاهد السلام له آثار حسنة عظيمة قال الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها لكن قد يكون المسلم مسلما على جمع وفيهم هذا الأخ الذي ربما في بعض الأحيان يريده فيرد واحد من الجمع ولا يرد من يتصور هذا الأخ أو من يريد أن يرد عليه فيكتفي هذا الأخ برد بعض إخوته فربما وقع في نفس بعض الناس أن فلان متكبر لا الحق أن هذا يكفي عن الجماعة عن يرد واحدة، فإذا سلم المسلم يكفي أن يرد عن الجماعة واحد كما ثبت ذلك في سنة بداود والمسند وغيره من حديث علي رضي الله تعالى عنه فيكفي أن يرد عن القوم واحد يجيب نعم خلافا للحنفية في ذلك إذ قالوا لا بد من رد على كل أحد والصواب أن الحديث مقدم على القياس في هذا هذا يقول لو أن إنسانا تواضع من أجل أن يرفعه الله لا ي... هل... لن يكون بذا... من أجل أن يرفعه الله ألا يكون لا يكون بذلك مخلصا لأنه تواضع من أجل الرفعة لا أنه يحسن لغيره فما وجه ذلك وكيف يكون قصد التواضع هذا سيؤدي بك إلى الدور والتسلفل ما تخلص من شيء أبدا كلما جئت بشيء رتبت عليه شيء آخر التواضع يورث العبد بإذن الله تعالى الرفعة أما الذي يتواضع وليس قصده التواضع فهذا لا يحصل عليه لا يحصل عليه بحال من الأحوال لأن قلبه ليس بمستيقن بهذا الخلق وهذا الأدب نعم ويعني يسأل أيضا إيش الطريق إلى التواضع من أعظم الطرق إلى التواضع أن تعلم أنك عبد ضعيف مربوب لله تبارك وتعالى فعلى ماذا تتكبر هذا من أعظم الأسباب ومن أيضا الأسباب المعينة على التواضع أن تقرأ ما حل بالمتكبرين كقارون ومن كان معه وكف العود ومن كان معه وكان مرود الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها بنا المغرب انظر ماذا كان حاله وهكذا فإذا قرأت ما أنزله الله بالجبارين المتكبرين فإن هذا أعظم معين لك على التواضع بإذن الله تبارك وتعالى وهذا يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله وحافظك الله أسأل الله جل وعلا أن يحبك كما أحببتنا فيه وأن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين فيه ويقول أرجو منك ذكر أن تذكر لها التي ألقيتها في مسجد قباء يا سائل عن عقيدتي أنا هذه القصيدة أول مرة أسمعها فإذا كنت تعرف قصيدتي هذه فجزاك الله خير أنا لا أعرفها أول مرة أسمع هذه القصيدة لا أعلم أني نظمت قصيدة بهذا وهذا يقول شيخنا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله ويقول أحيى الله بكم السنة أسأل الله جل وعلا أن يحيي بنا وبكم جميعا سنة رسول صلى الله عليه وسلم أن يرفعنا وإياكم بها ويقول أحببناكم في الله منذ أن سمعنا أول درس أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم المتحابين فيه ما نصيحتك لي كطالب علم أو داعية لذلك وذلك لأني كلما أردت طلب العلم ضاعت قواي ومرة ومرة كالذي يقول ولا يفعل. أقول عليك أولا بالاقتراح بين يدي الله جل وعلا بالدعاء هذا أولا. الثاني أن تتخلص من الشواغل. الثالث أن تأوي إلى الرفقه التي تعينك على طلب العلم. فإذا صحبت الأمجاد رقوت المجد معهم. وإذا صحبت الكسالى تكاثلت معهم حتى تصير أكسلهم نعم فالواجب أن تصحب النشيطين فإذا صاحبت فصحب ما ماجدا نعم ذا صلاع وعفاف وشرف فالواجب أن تصحب الذين يعينوك فلا تصحب إلا من يدلك على الله من يذكرك بالله حاله أو يدلك على الله مقاله أو كما قال الآخر من تذكرك بالله رؤيته أو تدلك على الله كلمته فاسحب هؤلاء حينئذ تفوز بإذن الله سبارك وتعالى لأن هؤلاء يعينوك على نفسك وعلى طلب الخير ثم يقول هل العجب عمل ظاهر أم عمل باطن يعني لا أحكم على أحد بأنه أصابه عجب هو أصله عمل باطن أصله في القلب ما نحن قلنا أمس العجب أنه هو الزهو والكبر العجب هو الزهو والكبر فإذا صار شيء مثل هذا هذا من في القلب لكنه يظهر بعد ذلك في علاماته الفعلية نعم وهذا يقول هل العجب والكبر مسميان لمعنى واحد نعم نحن قلنا لكم بالأمس العجب هو الزهو والكبر هما بمعنى واحد نعم وهذا يقول ما رأيكم في من حرم قراءة كشف الشبهات في من يقول حرام قراءة كشف الشبهات قبل كتاب التوحيد هذا تحتاج إلى الدليل على السحرين وإلا كان قائلا على الله بلا علم. نعم. لذان. فضل. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول بن محمد.